116. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 117. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا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 وذلك على الله يسير فَآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يهم بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا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 119. وإلى الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 110. وأطيع الله وأطيع الرسول 111. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو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 ما أموالكم وأولادكم فتنة، والله علده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. 117. ويغفر الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم